ali se alohidhi, pali染 Ni, paulali, liwie hasad ol halun huo hhla h мехoli Hala hala زنزرا سار سيدي وانتصب حيره الفكر يا كريم لله بالقهرك اختر على الناصب رغم على الناصب وخازن اسرار سيدي وانتصب Lalla subh ya ilami ya ghorami ya ilami ya ghorami walil umuni ma ya من جنة عدل لا تفرّاح والبلا ويل وحيصاح هذا مولانا هذا مولانا الحسن النور والضّاح يجي من جنة عدل لا تفرّاح والبلا بالغردن ويل هذا سعاده به ولاده و سعاده به ولاده و سعاده به ولاده و مولدك عرض وسمن هني هاليوم للنبي وحامل حي موني ينسى الهموم مني من قاطمة موني ينثير الجوم مولدك عرض وسمن هني هاليوم للنبي وحامل حي موني ينسى Ya amal ya amal nau bikem ne ya amal nau ya amal nau bikem ارقي فوق يا شمس هذا الزمن انت للروح سيدي مثل الوطن سيدي مثل الوطن عطرك يفوح ويا نسمة اليجندى يا شمس هذا الزمن انت للروح سيدي مثل الوطن سيدي وطن انت قايل للهدايه انت قايل للهدايه بيك وداني يصرخ باني يصرخ باني بيفجداني يا هلا هلا مولانا الحسن الزهيري اداء الرادود الحسيني ميرز عاد عدد جحيش والردود الفسويني <تصفيق> حسن القرعاتي <تصفيق>